أبواب جميع المشايخ قد الله أسرارهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا وافيا يعمك ويكفي مزيدك نحمدك بجميع محامدك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم وعلى جميع نعمك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم وعلى كل حال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأل التوبة والمغفرة إنه هو التواب الرحيم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحبنا ربنا بالسلام وادخلنا تار السلام تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد يا من جنال والإكرام اللهم أجلنا من النار اللهم اجنا من النار اللهم اجنا من النار وادخلنا الجنه مع الأبرار يك يا رجيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ابدا دائما باقيا ذو الخير بالجلال والإكرام وهو على كل شيء قدير وإليه المصير لا إله إلا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده وأعز عنده وغفر ذنبه وهزم الأحزاب وحده ولا شيء بعده لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه له نعمة وله الفضل وله ثناء حسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين وله كرها الكافرون لا إله إلا الله ملك الجبار لا إله إلا الله العزيز الغفار لا إله إلا الله باه ذو قهار لا إله إلا الله مهيم ستاح لا إله إلا الله كبير متعاب لا إله إلا الله جل جلاله لا إله إلا الله جل فنائه لا إله إلا الله عم نواله لا إله إلا الله عظم شانه لا إله إلا الله شم إحسانه لا إله إلا الله تعالى كبرياءه لا إله إلا الله تقدست أسماه لا إله إلا الله تنزهت صفاته لا إله إلا الله وكعليم لا إله إلا الله الحي العظيم لا إله إلا الله الغفور الرحيم لا إله إلا الله الشكور الحليم لا إله إلا الله الأور القديم لا إله إلا الله الآخر النقيم لا إله إلا الله الأسلي الأبد لا إله إلا الله الواحد الأحرم لا إله إلا الله الفرد الصمد لا إله إلا الله القيوص صمد لا إله إلا الله من يتخذ صاعبة ومنا ولدا لا إله إلا الله ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله المعبد بكل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل إنسان لا إله إلا الله مشكور بكل إحسان لا إله إلا الله منعيب بلا امتنان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله إيمانا من الله لا إله إلا الله أمانا من الله لا إله إلا الله أمانة عند الله لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله إيمانا وصدقا لا إله إلا الله تلاتة ورفقا لا إله إلا الله تعبدًا ورقًا لا إله إلا الله صاحب وحدانية الفردانية القديمية الأزلية الأبدية الذي ليس له ضد ولا ند ولا شبه ولا شريك ولا نظير ولا مثل ولا نذير ولا ولد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً بأمئه ووحيه أعوذ بكلمات الله الطامات كلها من شر ما خلق وبرأ بسم الله خير الأسمى بسم الله رب الأرض ورب السماء بسم الله الذي لا يضم عسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السن العليم بسم الله افتتحتك على الله توكلت بفؤي وامر الله ان الله بصيئ للعباد الحمد لله الذي احيانا بعد ما اتانا ورد علينا رواحنا و اليه ترجع الحمد لله الذي عافانا اليوم ليابقانا ان انزنا يومنا هذا الحمد لله على الضاعة والمفيق ونستغفر الله كل من كل ذنب وعمد وخطأ ومقصال وفقق الحمد لله الذي يذهب الليل مظلما وجاب النهار مبصرا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دارا قامت من طاله. لا يمثنا فيها نصب ولا يمثنا فيها نهود الحمد, الحمد لله الذين صدقنا وعده وورثنا الأرض نتبوى من الجنة حيث نشاء فنعماجه العاملين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهدده لولا أن هدانا الله لقد جاءت رجل بالحق وَنُوجُؤُ أَنْتَ الَّذِي كُنْتَ الْجَزَاءُ اسْتُجَابَ بِمَا كُلُّكُمْ تَأْمُرُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا أَصْبَحْنَا نُشْهِدُكَ وَنُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمْعَ خَلْقِكَ يَعْنِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ نَسْتَغْفِرُكَ فنشهد عن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إنا نقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة ونظرة وضرفة يضرب بها أهل السماوات وعهل الأرض وكل شيء هو في عندك كائن أو قد كان. اللهم إنا نقدم إليك بين يدي ذلك كله مرحبا صباح الجديد ومن يوم السعيد ومن الأكرمين كاتبين الشاهدين العادلين الحافظين حياكم الله تعالى اكتبنا في غرة يومنا هذا نشهد ألا إله إلا الله نشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصديقه وعلى هذه الشهادة نحيا وعليها نموت وعليها نبعث غدا إن شاء الله تعالى أصبحنا وأصبح الملك لله والعظمة لله والهيمة لله والهدرة لله والكرياء لله والآلاء لله والنعماء لله والبقاء لله والبهاء لله والجمال لله والجلال لله والملك لله والملكوت لله والجبروت لله الواحد القهار أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى ملة أبي براهيم عليه الصلاة والسلام حنيفاً مسلماً وناً من المشركين سبحان ربي العلي لي الآل الوحاب سبحان رب يلا لي الآل سبحان رب يلا لا إله إلا أنت سبحانك الله بحمّك لا أرسيتنا إن عليك أنت كما على نفسك سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا مذكور سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا مشكور سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا معبود سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم, العظيم أعوذ بالله السميع العليم إن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ذلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعي اهدم الصراط المستقيم الصراط الذين انعمت عليهم غير المصروب عليهم ولا الظالمين وإلهكم إله مواعب لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم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 لا إكراه في الدين قد تبينه رشد من الغيب فمن يكبر بالطاروة ويؤمن بالله فقد استنسك بالغروة الغدقا لا انفصام لها والله سميع عليم الله عليهم الذين آمنوا مقرجهم من الظلمات والذين كفروا أولياؤهم طارتوا خريونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب المال هم فيها خالقون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو محاسبكم بِاللَّهِ فَيَعْفُونَ مَن يَشَاءُ وَيُعَمِلُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَلَا كُلْ شَيْءٌ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إلَيْهِ مِن رَب بِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفْرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ من رسله وقالوا سمعنا ما ضعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفساً لا رتعها لها ما كسبت عليها ما ربنا لا تآخرنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا تعمل علينا إسراً كما عملته على المدين منها ربنا ربنا لا تعمنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر وارحمنا انت منانا فنشئ على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اني هديتنا وهب من لدنك الوهاب. رَبَّنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ الله لا جَامِعُ النَّاسِ يَوْمَ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ ذُنُوبَنَا وَقِنَا وَالصَّادِقِينَ والقالتين والمتغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة ومن العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وللله ممالك الملك تُتِلْ ملكاً مَنْ تشاء وتَزِعُ المُلكَ ممن تشاء وتُعِزِّ مَنْ, تشاء من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تُلِج الليل في النهار وتُلِج النهار وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وترجق من مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۚ إِنَّ رَبَّكُمُ الله الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ۖ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا والنجوم متخرات يمنه ألا له الخرق والأمر تبارك الله رب العالمين يدعوا ربكم تغرعاً وقفية إنه لا يعب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فادعون خوفاً وطمعاً إن رحمة الله قريب من المحسنين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علدتم حيث عليكم بالمؤمنين رروف رحيم فإن تولوا فقم عزبي الله لا إلا إلا هو عليه توكمتم وهو رب العرش العظيم فسبحان الله حين تنجون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشين وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَشْيُرُونَ تَعْبُدُونَ رَبَّكَ رَبَّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْعَـمَّ بِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل كتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل الذنب شديد العقاب الطول لا إله إلا هو إليه المصير ولله الأسماء الحسن فدعوه بها صدق الله العظيم والله الذي لا إله إلا هو اللهم إني أسألك يا الله جل جلاله يا رحمن جل جلاله يا ملك جل جلاله يا قدوس جل جلاله يا سلام جل جلاله يا مؤمن جل جلاله يا مهيم جل جلاله يا عزيز جل جلاله يا جبار جل جلاله يا متكبر جل جلاله يا خالق جل جلاله يا بارئ جل جلاله يا مطور جل جلاله يا غفار جل جلاله يا قهار جل جلاله يا محام جل جلاله يا رزاق جل جلاله يا فتاح جل جلاله يا عليم جل جلاله يا قابض جل جلاله يا باسض جل جلاله يا خاف جل جلاله يا رافع جل جلاله يا معد جل جلاله يا مذل جل جلاله يا سميع جل جلاله يا بصير جل جلاله يا حكم جل جلاله يا عدل جل جلاله يا لطيف جل جلاله يا خبير جل جلاله يا عليم جل جلاله يا عظيم جل جلاله يا غفور جل جلاله يا شكور جل جلاله يا علي جل جلاله يا كبير جل جلاله يا حفيظ جل جلاله يا مقيت جل جلاله يا عظيم جل جلاله يا جليل جل جلاله يا جميل جل جلاله يا كريم جل جلاله يا رقيم جل جلاله يا مجيب جل جلاله يا واسع جل جلاله يا حكيم جل جلاله يا ودود جل جلاله يا مجيد جل جلاله يا باعث جل جلاله يا شهيد جل جلاله يا حق جل جلاله يا وكيل جل جلاله يا قوي جل جلاله يا متين جل جلاله يا ولي جل جلاله يا حميد جل جلاله يا معصي جل جلاله يا مبدي جل جلاله يا معيد جل جلاله يا محي جل جلاله يا مميت جل جلاله يا حي جل جلاله يا قيوم جل جلاله يا واجد جل جلاله يا ماجد جل جلاله يا واحد جل جلاله يا أيح جل جلاله يا صمد جل جلاله يا قادر جل جلاله يا مقتدر جل جلاله يا مقدر جل جلاله يا أخير جل جلاله يا أول جل جلاله يا آخر جل جلاله يا ظاهر جل جلاله يا باطل جل جلاله يا والي جل جلاله يا متعالي جل جلاله <تصفيق> يا بار جل جلاله يا تواب جل جلاله يا متقب جل جلاله يا عفون جل جلاله يا رؤوف جل جلاله يا مالك الملك جل جلاله يا ذا الجلال والإكرام جل جلاله يا مقصور جل جلاله يا جامع جل جلاله يا غني جل جلاله يا موقِ جل جلاله يا مانع جل جلاله يا واه مجل جلاله يا نافع جل جلاله يا نور جل جلاله يا هادي جل جلاله يا بديع جل جلاله يا باقي جل جلاله يا واني في جل جلاله يا رشيد جل جلاله يا صبور جل جلاله الذي تقدست عن الاشياء ذاته وتنزأت عن شابهة الأمثال صفاته وذلت على وحدانيته مصنوعاته وشهدته بألوهيته آياته واعد لا من قلة موجود لا من علة بالبر معروف وبالإحسان مغصوف معروف بلا غاية ومغصوف بلا نهاية أول قديم بلا ابتداء وآخر مقيم بلا انتهاء الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء رحمة وعلما وغفر دلوب المذنبين كرما وحيما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا حول عن الله إلا بعظمة الله ولا قومة على طاعة الله إلا بتوفيق الله لا ملجأ ولا من من الله إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وما قدر سيكون ألا إلى الله تصير الأمور يفعل الله ما يشاء بقدرته يحكم ما يريد بعزته ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا إله الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كل ما ذكر كذكرون غفل عن ذكرك الغافلون ورضي الله عن صادقينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنا أجمعين اللهم إني أسألك يا رحمن يا رحيم يا رجاء المستجيرين يا حرز الضعفاء يا عظيم الرجاء يا منجي الغرقات ويا منغذ الهلكاء ويا محسن ويا مجمل ويا منعم ويا مفضل يا عزيم يا يا متكبر أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار وشعاء الشمس وخفيق الشجر ودمي الماء ونور القمر يا الله أنت الله لا شريك لك بهذه الأسماء صلي على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبلنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين